مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَلَهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَلَجِئْتَنَا لِ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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفكروا وَعَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَقَتُم بِعَذَاب وَقَدْ خَابَ مَنْ تَرَى تَتَنَازَعُونَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا أَن تُرْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أول مَنْ ألقى قَالَ بل أَلْقُوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه شيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقه ما صن إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكهیر الذي علمكم السحر، فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلب أنفك في جزوع نقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 وَأَرْكَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا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 وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا بحر يبسا لا تقاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وَأَضَلَّ فرعون قومه وما هدا يا ذني اسرائيل لقد ونزلنا عليكم مِّنَ السَّمَاءِ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا وَالنَّخْلَ فيه وَجَعَلْنَا عليكم غضبي ومن لِّيَأْكُلُوا عليه غضبي فَقَدْ هوى وَإِنِّي لَرَبَّهُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى